وَإِنْ أَرَدْتُم مُّسْتَبْدَلًا لَّذَوِجٌ مِّنْكُمْ وَآتَيْتُم أَحَدَهُمْ نِصْفَ طَرَّ وَآتَيْتُم أَحَدَهُمْ نِصْفَ طَرٍّ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ وَإِثْمًا مُّبِينًا